اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد تفسير في القرآن الكريم كهاء ينكسوا جرني درس جنانا وخنا قبل آمنا آيات من سورة المعارج سورة المعارج وصورة مقية Ma jkallis sa mesailki, jkallis kiren kur anka mekkiga, o usul xa akidede inta bavan, ah, smillah, Allah mevi isankubila vana suradan, Allah hasu arrahmani, nahadist tabalara, mitka kruusifaj sanahavei, Allah hasu arrahini, nahadist jise garsi, jah, ibubona, xalkigi sa سارا و هو يديست سائن مد ويدي, ويدي سنيا بعذاب عذاب عذاب, عذاب كسو واقع بعيه للكافرين على الكافرين قال هذا دشودنا كو دحيه عذاب كسو ليس له صوص من دافع مد من الله الا حجي سنو سنوغنا الله سود المعارك ترى وصاحبك فَعَرَجَ الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَتُ وَيْكُرْتَا وَالرُّوحُ مَلَكُ جِبْرِيلَ وَقَرَ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ أَلَّا حَجِئَ يُقْرَآنَ في, فِي يَوْمٍ مَالَ وَقَدَر كِيسُ وَكَانَ مِنْ 50000 سَرَ قُمْ تَنْقُمْ أَوْصَنَهُ وَيَقَدَر كِيسُ فَاصْبِرْ صَبْرًا يا وسط اجالهم العذاب الدقس يبقى اي دك تكسر يا عذابك صبرا صبر صبر قاسيو جميل قرحون انهم قالوا ويرونه عذابك يا قيامها وهيئوا اركان بعيدا نتكفط بعيطانك يروا ضوء صورته قال نمد حتى واقف بتيصاصي اركان ونراه ان كنوا وحن اغنوا الهي لي قريبا متو سآلا سآل فعل كاه وكونه تعديا عن اضن الضاء لغا دمرى سآلا سائل بعذاب سآلا مركب فعل كا وحال تضمينيي بمعنى فعل اخر بمعنى دعاء وكونه دعاء اضن كبذت بركه سآل دي بمعنى دعاء لغا دغ ساسرتيه وعليه سآل معنى وحود دل براي سائل الميد ويدي سريا بأداب أيو ويدي ستوط دل براي أما سائل وحود دك دك سريا بمعنى استعجلة الله دمني سيسيد وحافظك وصغم الله لبدا دواء الشيخان مفاصيلين توي سائل وحال بحقرية معنى استعجلة ويهد دك دك سريا عدابك الله كيانوه ليه ويهد دك دك سريا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 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء اوئتنا اوئتنا بعذاب أليم فحي الله الدين كان محمد شيئا يحبو يا حقا ديك عقتا دا كسو ديكي الهو بقحان ارکا نوغا صداد او رب نوغا دا انا عذاب نوغا اموحانو حموش شاهل نبدا وحي قلتو سيدا وقف قاد او سن Ilmi i allakab silahain Cahilliga vuhu kärsine Yine on Adab i hulana Dadu kui sõrdeci Hadde kedimedad kui sõrdeci Haddu sõrdege Iske ilm-i, kama on arame kala Iske Ka arame, hatana, وحو ويديستين سائل مدوي دي سنيا بأذاب أذاب كيسوا واقع باعي والهباء باعي يا أذاب وإماما يوم القيامة وامل حقا كهر مطلوين ألا قبوطة لكيسوا باعي يا أذاب كيسوا للكافرين للمعنى كوبرنام لامتين تعليليا الله قد يقول اللام للتعليل للكافرين اللي أجل الكافرين لأبعية تاسفر كاسوحي تصيرا إلا أنك كانت عداد إلى هيئة سودة جيو وكفرها مك للكافرين اللي أجل الكافرين لأبعية معنى هلالات أو أنت بمعنى على إنت أجاب واقع بعية للكافرين على الكافرين قال لدو الشودانك ادا كاس الله صله وصلو من دافع المثليه ادا كاس الى مركو سورو اد اني كرت او هري من الله لاكو بنان واجق انو تقالجي دافع انو تقالجي ايو ليس له خبرك ليس باش متعلق كنتعلقي انو متعلق عجب كسل له صبص نعمين من الله الحق لي. لي ليس له عجب كسل ليس من الله الحق سكدعيه عجب كسل Minallahi al-hajj sanubs sanubsugnanin hadu sanal-hajj sanubs man mithlihi ahatuna alayka la majihi ah alana ilma marka ugu tala galu soo rigo al-hajj sa laga cilayna ib marka minallahi ذو شر سبحانه وتعالى سرينته يا فضليات وصاحبك يعني العلو والفواضل اوه وحاك لتو عبدالله بن عباس اوه ذي المعاريك اي ذو الدرجات چراً چراً صاحبك وانا مدك مريو سنة دهام تنا اوه وليبه ذو الدرجات وعبدالله بن عباس اوه كوري سعيد موجوبه الله وحن اللو رجدا samaawaka charan charayalkooda oo malaa'igtu ay ku sii karto malaa'igta ma'aarid as-samaa sida uu yiri mujaahid ma'aarid as-samaa allol jide mala malaa'igtu sii su'ad iyo soo waan soo degan waan quraan ala hasu zil ma'aariti saraynta oo تعرج والقرط الملائكه مرائقتا والروح ملك الجبريل واقرا اطفو الخاص على العمل ملائكه وا قامت ملك الجبريل حدثي غار لوشه وا خاص وا ملك غار تعرج الملائكه مرائقتا يا قرطا والروح ملك الجبريل واقرا اليه الى الله الله حجي قرأي أبن سمع واقعي سي في يوم مالي او قرآن مالي كاسو كان مقداره قدر كي سوء هذا خمسين ألف سنة كم تنكم كن أصنه حالي رجدا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أفر قوم اكتشتور حافظ كافر تين واقعين معنى هكو بادوخوا مراك للرجال وهي تتهي عرشها ايت الضوابط للناس او هوسيدا هذه بن ا اوص على حكم فانكون او سن سخر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من اسفل الارض الى منتها امرهم من فوق السماوات سورة طلاق عن سوق هذا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله ما يتنزلو أمر بينه أمر كالله تدوى السماء يتدوى البحب في حيوة الله سوق منه تدوى السوق ما يشعبه سيد أمر كاسوية جارة ما يلوى بأمر كالله طلاق amar kaas markaa meesha uu ka soo dagay ugu sarreeyo iyo meesha uu hoosayay uu tagay hadii bar uu eega ku socolaha konton kun abdullah laqad laabaa aalamkan marku alla bilaa wiiraa qiyaamu saaq waqow imrigaa duuyada qow sadihad dhayif noo adu gu timamaay haafidku wa maalin kala saaraa yaa duuyada iyo aakhirada hal maalin u dhixeyeen aakontoon kuno sanalaakin ee uu dhayif i caaf qow ka afraad qiyaamaha lagaado maalka hisaabta qiyaamaha oo وقم تنكور صلى الله عليه وسلم حديث صحيح المسلم كانت أسعى دينا وحديث كي صحيح المسلم كان نميق وحيه رسول الله عليه وسلم ما من صاحب كيس لا يؤدي حقه إلا كتعيلا صفائحة يحمى عليها في نار كهنما فطوى بها كبهته وكنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث كيس حديث برؤى يوك هدى سكتة تتكى مسلمين تأخذ و سكتة عمبهم و مسلم سكتة من الواجب كنت تحين لكن بخلقه يوكي وقرسين سكتة يوصن بهم تنعد لما بهم كان بها دمني في عمليه لبهم هذا الوقت تنعد لدراني ديواتك بحيد دونتا ومد حصاده يجل دونت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 agay ruumanka ugu badnaayay gu soo deena cash ugu horeedi tan ugu dambeeyay markay ka gudubto 20 labad ku soo laabey kiiloo alaabaha u tabayay boodiga asagaga ugu soo deena loocdi qobkii ku jar tan sax ugu oo sanasas oo sanana markii يلو مصري هياكاس انا بو قاعدي marka asnaa wuxuu yiri thumma yara sabilahu imma ila aljannati waimma ila nah marka sabab uu mid noqona debgi sekedi ku baaqat in ka qammaaday oo jannada marka suu adeey oo laga iqaabtiin fasuha iyee wari debbi oo haray oo jannada loo si taado oo looga sijaro inta uu halka saas yire nan go sala laa proset marka xadiidkees مرحباً أفضل تسمعنا كدو آياتاً وحي كمية آيات كي سلف صالح بمان أي دريشة إلهي قروح أدومديس وكسر رأي إلهي وينا سماوات وكسر رأي عرشي وكسر رأي أدلاو وحد عذينا كمية ملايب تبرو بنتكوري آذي مرحباً ألاي آذي يوم الله نبقى آلي نوخ إليه الله آذي و تحبت الملائكة والروح كوريداس النبي صلى الله عليه وسلم حمد الشيخ عصر والدى ملائكة سورة الدكتة وحي لماذا؟ المساجدين ملائيون تبقى حبان كي يهويدان ملائكتاس صلاة الصباح ملائكة الابتماع مكاسة القران خوية خوية شعلك قلبين خوة صلاة الصباح يمنع عصر كي يهو القران ويسمده آداء انتك وكل ماذا؟ marka uu tagaan marka rabuwa way diina weere ka uubi sagaalkay ugaalvadan hadana way diina wuxuu leeyahay adiga sidoo kale uu guguurii sallallahu alayhi wa sallam aadmo madneelaha ilay ku xusa ee meesha quraanka loogu aqina faabiyay tafsiirka fardhiya hadiiska fardhiya meelaha xalaasha iyo xaraamta loogu kala baranay haqa ya baadulka xilqood dhikri alleeyda waa beer janno malaa'ik ayamee gadiidba wallahi sarxilqood dhikri gadi mar ka sii madan oo isku hareereeyaan markay arkaan oo isku yeerta ملاعبت ويسكرت معه ذكره في الحلسارين لماذا يصل على الحق أو حق أو حرام أو حق أو حق أو حق أو حق أو حق أو حق أو حق أو ذكره مركي أيضاً ما أضح حلقه في القرآن مركز الذي له أدو مضى في هذا القاسم محي سبيل يوليه وكودي ألو ويدينه أضيك حسين محي حسين محي كعب سنيه مارت محي قره منه جانبه مرقاتي كهذا مر كاي سيلي إلهي يومي دائس كفر ليه يوأسكو أين يجدد أسو إيمان مر كاي سيلي دمي داف هم قوم لا يشقى جديسو ما يددك أسودت قفحة الله فريستاقف نصير درمانا قد مر كاملا إكتاس مروو بإتجي مادار كوريه ما بيقول صلى الله عليه وسلم الله حجيسي آدم ممان آئمار السرفك ساسي عدهي كتاب كان وعلى رنكة القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام بعد ذلك كان إمامك وإن حافظك الإمام الحافظ محمد بن الكرش القصار مركو فصيرا وهو يرتعرط والروح إليه في يوم كان مقداره دليل قوكا إلهي وخطوصا على أن الله الله جل جلاله بنفس ذاتي سفي في السماء قرئ في سبيء لان اله هذا كيرته اليه لان اله في اليه خاجعه وحي اولاده الله, الله ابن شريره ريري صاص ساس او صاصو خرابه الله سو ذل المعارجي سريته صاحبك فلور كانوا معهم في كما يزمون سده وفي القبضة يهوداء أكو أنت عوني ويفترون به عليه أي إلهي كبهن أبوراناً وإلهي نركسوا جوهوه ما كان لذكر العروض إليه معنى كوريد الله حجيثاً لكوراً واحد معناه ملاحظاً ملاحظت ويأتك ويأتك ويأتك ويأتك ويأتك ويأتك ويأتك ويأت الله حجيثاً نبي صلى الله عليه وسلم قال لي قوفكم أخوك عنها تابو وإلهي حجيثاً تابو إلهي وكحش ربك عمام مرانيو اللي سوحي مركا سداس هباي اهالهت ملائكه كرهوا على حديث ادم معناه ما فقط وضح بلا اشكال الخطا قولهم الى هي يوجد عده اشكالان إشكال جهميه القوم كود انه غفسيه لمن يلبسون عليهم من الجهاله ذلك اي عقيده كقصيان الجهاء جهال شيء الى هي عديد وان كان غير مشكل على اكثرهم هذا هو حكم كان مدى كقرسومين هذا هو مدى كإشكال غلين وكقرسومين بعد انت أوروبا والمسلمين بحمد الله والنعمة قال تعالى إلى روحي لتعرّت الملائكة وملائبت وكوري والروح ملك الجبرين وكوريان إليه إلا الله ألا حقه سيكوريان وكوري في يوم المال لكريان مال كاسو كان مقداره قدر كيسوه هذي خمسين ألف سنة كنتم كم كن أوصنوا فاصبر صبر نارك صبرا صبراً صبر كاسو جميل وراكساً ووحد كو على تكذيب قومك لك قومك أجبين انت أيكو بينين اياه واستعجاله من العذاب إياه عذابك أيكادك دكسان اياه استبعاداً لوقوعه ايذا ابو وعقلك كيف قد يدعي اعداد انه انه قالوا يرونه هذا عذابك ولا ايش قيامه ولا ايش حافك ولا ولا يرونه عذابك وحي اركان معناه وحي املاي ويا رعاء وغنيا هلوا فنكت به وحوين ضعيفه وان جري انن غالا دو يراونه وهو حي امالاي لا يمكن امامك بعيد المدف بعيد لو نوجيدو وا وقته دقى ما دوه ما هنسى ساسباي هاروا بركويني هذا بقى ايه وحيته انو دقه وكف عن الوقوعي بيك بانك وكف فوق استراتا صورتقال ما هانو حتى صورتقال ما صور هانو سايسيلين ونراه ذا عذاب دغنا وعلمي يقيني ونراه اننا وحي اغناه الى الهي يمع يمع يمع يمع يمع قريب متكلم ويا او قيس كن امرى وحدا اغا ما اغا ما قال لما ما شيء يوصي بياداب من عداد ويسابت أنcko واقعي بعى aba bouncyقة واليًا على الكافرين قالت دوشورك بعى وسبل الكافرين mà jewels جاتوا دره كانوا بعى أذاب كاء Belgium التي سبقه من الله سعنا بالسماع المذا stabilize أ يعيس أنها سبقه ايها سبقه تعرجو الملائكة ملائبت ويكورتا والروح ملك الجبرين وقرى إليه إلى الله الله حق يسيره كوراني آدم في يوم ماليه كوران ماليكاسو كان مقداره قدر كيسو خمسين ألف سنة كنتم كون أو سنة او يهي فصبر صبر نبقى صوبانا صبرا صبر صبر كيسو كميرا وروحصا على تذيب قومك لكا وستئشارهم الحجابه اسكى الصمه انهم قالوا يرونه وهو علىابته ومرئيا بعيدا متكف عن الوقوع في طنقه ونراه ان جبنا واغنه الى علابته قيامها قريبا مثل نور الياي صورته يوم ماللو عذاب كاسو بحاوي اي يقعو هذا العذاب يوم تكون السماو يوم ماللو دعا عذاب كاسو تكون السماو سمادو أي ما قوله يدو كالموه لغفر أوكالي وتكون الجبير بوروه أي ما قوله يل كالإهم صوف أوكالي ولا يساله ولا يساله او سوى دينهم حميم قف قرابه حميما قف قرابه حلكسه يبصرورهم قرابه ولا استص بعده ولا بعده لا تصا يودو وحو شعلان يا او مجري لو يفتدي انه من اجالي يوم مالين كيس ادم كيس بي بني هي ويشو دا يو اس كا غفرتو وصاحبتي حاج كيس يو اس كا غفرتو واخي ولا الكيس يو اس كا التي تشوفت وي صد صد تو عبدون كيسو ومن ضدنا يو في الارض دول كوكو سكان جميع اما ثم مركوا إن تاسبحوا كغدال ينجيه وعدابك كبب بها ذلك الافتداء فراشة راسلوا وعدابك كبب بها ديو قال تعالى إلى وحيوني كالله هكتشوكو شيء عداب كبب بها دينا إنها نارت لضا قبأ ويوامد ويوامد ويقبتا نزاعة حالا اي تيمد اي قبأ للشواء عرفية ده. تدعو حال اي اي رمي دو اي اي حال اي اي رمي دو اي اي من اتبر قف كي اتبه جدي يعني الإيماني. او تولى كي كي استي يعني طاعتي او كما عمال كأبوريو فأو عواليي او بحدي دي Ilahi wa inna subhanahu wa ta'ala wa qamoga wa ramin alad kas ay tadban yang galab waqtiga wa ba'ayo ila wahidi subhanahu yawma malin alad ba'a ay yaqul alad alad ba'a yawma malin ba'a taqulu as-sama'u samad ay naqaydu kalmul ghafir au kare seri de merkel shidu ou seri di fa'nad wa shudak wa al kas فمشاك يظهر على استمع ه Kristin إن كل هذا هو وهل دخل عبد الله حرك غباس...... مجاهد ، عبد shocked ، كم وحده كل ذلك 一يد Evolution glow وشيء sente بالهتua والدخل الديك إن كل ذلك هو آلدك ف turb Whamadad one دسير السلام هو المقول по person أيضا اليوم الذين catchesLER دعونه الجشف يثيرون انه سهل سماء والمقام فإنه يحولنا وتقول الجبال بوروه اينقرين كالاهني سوف لقرب لقرب بحيي. حي سوف او قر حبي لغقشئ او قر حب لهين وبورونه سوف كاسو كلا بورو نقرين طلب باب بيو وبصت الجبال باصلو با walla qurb bixiyo laga bixiyo waxyaari aad adka oo wara yaa saru san way diinay xamiim qof qaraaba xamiim qof qaraaba qof qaraaba qofki karo qaraabada haalkiisii way diinay mihi maay maanta xad la kulanto hadii abaha ka soo horbaho ama hooyada way diimay maanta xalku أبي بل ورمان تحادلك ولم تحسارك وعدك هذا كيابي ليه قف قف ويدينما عرورو قلي ويدينما والد كيس ويدينما وعال ويدينما أمي يسألك يدق حيث ويدينما معنى قد ترك حديث لبعض قف وضع دان وعاله كي ويدينه فهي حي مدلت عبا حمد عرورتك ورم إله وإله وإله وإسألك الله ستو صادق يبصرونهم ولا استوصه إليه يبصرونهم قرابدي ولا تصادك أي يبصرونهم الأحماء بعضهم بعضا قرابدي جلالك أجلالك كاللتصا وإسكسوا هربع أيام لكن مرء الله مرء كسبحه كعارة يوم يفرق المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه marku in daa saar hooyo aabo wuxuu dhalay aqsiiski uu ka aray mid walba ka karow ta'araba in jirey ku qabsan oo xuquuq adduunka aad yaabey ku qabsan yaa wad wuxuu ciilanayaa aw mujrimu وصاحبتي حاجكي سو اسكغا فورتو واقيه ولا الكيسو اسكغا فورتو وفصيلتي تشوفهو كداشو اسكغا فورتو التي تشوفهتو ويي سو دنتا تشوفهو سودويدا الىليدا مركو واخ ومنطظر اسكوفورتو تشلانها في الارض ذلك كركي سوغان جميعا ضمان حاله اي نفتي سما ان انت كل به العذاب ما انت يا يبدبادي ثم ينجه فاعلك وحوين ذلك الافتداء فرشده واسكافورتي فاعلك اسلام ثم ينجه مجرم كي يبدبادي ذلك الافتداء فرشدو. دمان انتكار انت مارت انت اللي قريب قريب تاس مارت اللي قريب اساق الوقت بتبادي سداسو چعلان قال تعالى الهو ارقال الله كيف حكيت شوغو قفك مجرم حكيت شوغو لا يمچه من عذاب الله الشاير عذابك إلهي مجرم وحكبت بادينا يا ملك وحكبت بادينا ملك انما مارتو لبا غوبوي وانارتا وح غوبته غوبوي نزاعه حال اي تيميت سيبيت بدل غوبيه الشوا قرفيضه اي للاطراف وي فرح اي بنعيضه مكار كيا فروريهي مارك هرديلكن وي سيبي هرد مك انت بنعيضه نزاعة تنحال أي تيمت سيبت بضا أي قبه للشواء عرفيه معنى أطراف تبعيه تدعو حالي اوه يا رمي سيبي من قفكي دي من أكبر قف كي كدبت عن الإيمان اور تولى كدبت عن الضع قف كي قلب دي سو إيمان كددي ده ابنه على أي كدبت قفت وهي قفت بالبان ان الانسان انسان ك خلق والله ابور هل عن حاله يميت ميرل ام بدن اذا مسه مركه انسان, وإذا إنسان ك تابط اشر دب يجوعان ميت ارغغ برون وايذا مسه انسان إِلَّا الْمُصَلِّينَ دَكَّ أَيَغُ تُكَدُ الْمُؤْمِنِينَ تُومَاهَنَ الَّذِينَ مُصَلِّينَ والذين مؤمنين معهنه في أموالهم ليالكو دحق حقوق سبنادي حقاسو معلوم ليقان حقاسو لسائل قفك التوقسن أيوه سبنادي إياوه المحروم قفك اللقديي والذين مؤمنين معهنه يصدقون الكميساً بيوم الدين مالك الله يسعد المرينة وَالَّذِينَ مُؤْمِنِينَ تِهُمْ مَاهَنِهُمْ أَيَّكُبَ مُشْفِقُونَ كُوَا كَعَبْ صَبَعَ هَذِينَ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ رَبِّكَوَدْ عَذَابْكِيسَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ رَبِّكَوَدْ عَذَابْكِيسُ غَيْرٌ مَأْمُونٍ مِتْلَقَ أَمٍ مِنْ أَهَابَ قِيْرْكِسُ وَهِي وَالَّذِين إلا على أزواجهم حاسس كوضا وإنسان كو كيل علم ماهاني أو ما كيل ماهاني ملك دي ملك دي أيمانهم ديال كوضا فإنهم مؤمنين تا غير ملومين كوالله إليه قير كوضوهي وإنه قوة على أدم حفظها منهن حاسس يا أدمه إليه سلس كيل علم ما اللقو فَمَا لِي مُتَقَاقُف كَيّ الرَّادِيَة وَرَاءَ ذَلِكَ كَاسْلَ سُوشِيْدُ وَحَاسِس كَيّ أَبُومَدَا جَبَالْ كِيسَ إِنُّ كُشَوَغُ تَقَاقُف كَيّ الرَّادِيَة فَوْرَائِكَ دَبْكُ الرَّادِيَة مَلَكَلَ إِنَّ كُشَوَغُ تَان هُمُ الْعَادُونَ وَدَبْكُ لأمانات أمانوه كودية وعهد بلا كودة والذين مؤمنين طوهما يبقائمون كوهو التاجن أعاضين بشهادات مرقاطية الكودة والذين مؤمنين طوهما يبقى يحافظون إلالية على, على صلاتهم سلاة دودة أولئك مؤمنين تصفات داسلية في جنات برجة لبحث يقول سبقنا بهم مكرمون وقوى الكرامي الدور إلهي وإنه وقلنا دورة سبحانه وتعالى إنسانك وحاكود در عيسان بخلي يا مالكعيل مركا لغرر يوقفك إيمانك كإي يتقوض إلهي يقول داهرين إيمانك يتقوض أيضا يوقفك وغاك داهران wa hayrka dhahiraan oo kasifeeyaan buxliga iyo maalka wax way aad loogu dadaalo iyo markii diba u tartiima doola aragagaxo waxaas waa kasifeeyaa iimaanka iyo daacadda dadka wasid wanaag guutirmaame sallallahu alayhi wasallam kaafka muuminka duub dibiimaadna wa safra marka isoo ajir hela hadhi barwaqati ma الى وحده سبحانه ان الانسان انسانك جنسك انسان كا خلق الله لأبو رأي هلوحا حاله يميت مير العام بضان أشد الحرس وأسوأ الجزع وعلى هذا الهلع وأشد الحرس ذلك أقول الضرم أمالك اللي يقول دا ذلك وأسوأ الجزع إذا أردتك أردتك أردتك أردتك أردتك أردتك أردتك قاسة الهلع اه هلا هو امت قاص وهلو هلو امركه واخا فسر ليا الجمله اللي كا دنبيها اذا نصحوا شر شر مره او طابتو انسانك جزوع كانوا وهذا جزوع نيت ارغغ بحبك حبيب بعد الصبر والصبر مره انسان كان ايمان كلهينا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ خَيْرُ مَرْكُو تَابْتَنًا كان وقوهانا منوحاً من ديديد من ديديد من ديديد إنسان كأخم ومحي حديث مبتابتو وعوة قاتش فقري قصار وعرققح وعرققح مير ملك دجنان ملك صبر ملك وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ خَيْرُ حَيْرُ تَابْتَنًا حَلُوهِ الْعَثْمَاتِ نَمْعُ Mano anwemid fat. Kana w kohana manu and did it but mbahil ahodi. Sasu no. Il al musalina kuetu kela mahani. Illa al mu minina lurichina. Hayakofan tukelu mumin mahwa waga. Illa al musalina hai l echida illa al mu mini ah. uhkammin ta tata, mahani u ayemu tukele. Kuwa حدو خير فطرنا منو ما هن وياك كريم جواتك او دسه او غير سبحانه الذين يصلون مؤمنين تكلمنت وياك مثل ما انت وياك حظك هو هي الهبط حظك انسان كاهل الشرطه هاي حظك هو الضبيه يلطن واحا تاكين ليبره اعادته الى فيل تلمامه وكشي أدوه اسمي الزمارك حسابتاً إن الله كحسابي إلى أعيري سبحانه الذين مصلنت هما يجب الدائمون كوة دائمة أهابين على صلاة الدول. وصلاة الدول وعدت كسيدة تبتعدت كذا وصلاة هذا وقت وضعوا إلى عليهم أميرنا أنتوا كميرنا أنتوا والذين مصلنت في أموالهم لذلك وقصوا على حق حق حقا معلوم ليقام مال كره وحا كو سوغان حق لي يقانو محل له جيغا حقاس العين يا جبل الفصيلتين وحا يرادين وحق وحق ان زكري عين هو وحويا قرادا حيريرنتي ديرهاد كاهد ام مساكينتي وحبو سينا باهيا قطو اركا ويحوك قرو كرو لأن هناك حق معلومة وهذا سكيدي القرآن إلهي وإن أبيانك أو نحنك وحاك ميتك مفاصلين تآياد اللبا قولك للإليه قوي إسقراف إسلاع آياد إس داسا وحاكو تشير قرينو إيا علامته سيدا اللبا قول ميتك ميدا إلوه راجحية كنكلا نوزا نصح هاي آياد دانا قمت لبا داس قولكو كنا فاصلين مفاصلين آياد دين كو والله هذا قوله كبيرا ديدي ما هي حق معلومه تولي ما قاله وحي قجل حق اللي يقان انتو اللي وحي اللي يقان او قدران و سكين هو حق معلوم او قدران لكن صدقاء كلمان حق معلوم حقا امر با انتو الى هاي وفاكيوه حقا با باهيو مرقف كوخو اركيا باهيو وين اقضى الى هاي وحيو سيوه وين بحنا مرنا واخ يروا بحنا هاد بصلوها يا سيدي واخ لكن سكن واخ الا گويي وا معلوم دا كوي سكدي وحقا والذين يصلون ثماهر في اموالهم ليالكوا بحيض و كوس نار حق ومحق. حقا سو معلوم اليقين ايو والمحروم قوف كان لا قدي يسناوي سايل قواقفك اس حد لا يوا قاقي وباهي شيغنا وي وحل سيون لا قدي محروم كنا وهو المتعفف عني سالي واقف كدور سنه ضدك انه وحوي ديستو كدور سنه ددك انت بلايس بفهمي قفقنيه امالينيه قفكا سوكله وحا فهمت ددك عق قرضه غير قربك wa qasa siya nabugoona wili sallallahu alayhi wa sallam wuxuu rileysal miskeen alladi tarudu al luqma wal luqma ta miskeen kamahan qofkan iska wareegayo haba tal luqma haddiila siya iska tagiye laakin waqaf wa kufiramu kut de tomo an hisin bakar ay san تتوقعوا هي هو استرنوكيهي وقدينا يوكحابسيمهي marka dadka in beer garab ka fahmay marka labadaba wayna chakeladi wakhasida ya sadaqatka ila uu quli subhana wal ladina musallin fayusaddiquna والذين يصلون طوهم يقم مشفقونك وكبتا اهادير من عذاب الرب الرب يقول عذاب كيس مرو البقيس يقول واول ولا اندهوله وحا هرتاك عذابك الله هل كلامه مضاد دون طالقاتك دون باي دون الى غير سبحانه ان غير محمود مثل لا امنو قد كيسوي عذابك فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسر قف كيخلاوا ماهر قف كلحجابك الى الله امن كمان مغرب وامر ولدك بقف قفته الى الله رميسن ولدين مصليتهم ايقوا حافضون الى عن الحرام وقصد الله كحرمي زيندي لواكي حرام ضمانت الا haasaskoodo isan ka ireeleey maahanin aw maaki ma aymanumid ugaalkooda waxay san ka wa ha minki haaskiisii gabadhi ninkeedii waxa way iya على أدام حفظها منهن إذا سنفركيانكو ذكا حفظين حاساسكو ذي إيه أدو مدهو ذا فأس مالغو آذيناه مالغو آذيناه وإله أوفا الصحي لكن باشا مالغو آذيناه والله مدهس مالأرهين هو بوته إلهو قولي سبحانه فما نبتغى قفك الدلبور هاديه وراء ذلك كأس الحرائيليك جبال ازواجتي اي عظامي كجبال معناها لبرص وهن احن او قيل كوده قف كركيدو دالبرقو كل شهوه غتو وخرابها قران كفصاحه كم سي كمتاه بقلال مثلو Ninki vaad preårada mönkaip oge gezeverime ühe en ne on risk Theye väga, aðe besides völjutse sagel insights on welle Ära, on arraadised aktile hududuses sha He своих eeg potkastudult parasite Inä seg ver ja siis lö juur Candi tuli et al on waxa weeyaan inta dadkii baro aadan kaanta siif fasahada xayawaanad farankuba jinsi ahayn ay sheewelada waxa soo galay qofki gacantisa inuu ku shaweeyo wana ayadas ayad ugu darishadaan ulamaa muslimiin istimaha anigaanta qofku inuu shaweeska yakeena haram qadana inay tah qaftaas waa yahay qof sayraha tallaadi haduuda ala ka gudbay ayadan weey ayada فَأَمَانِي تَقَاكُف كَبَلْبَدَر رَادِيَة وَرَاءَ ذَلِكَ كَاس إِلَهَيْ فَصَحَيْ كَجَبَل إِنْتَ إِلَهَيْ فَصَحَيْ أَه عَلَى أَسْوَاجِ أُمَمٍ لَقَدْ أَيْمَارَهُمْ كَجَبَل الْقُفْتَ رَادِيَة إِنْ كُلَّ شَيْءٍ بُتُو فَوَرَاكَ هم ايوكو براعونكو وإلالية أخاذين لأماناتهم أمانوهم كودة إياه وعهدهم بلا دي واحد يقول أمانيستو مالها هذا واحد يقول أمانيستي سرها أخاذو مسؤوليتها أخاذو وإلالية حد دي الله لبلا نبلا كوائل علينا كمضحا وطب إلالية والذين المصليمتا Humma jõgubaka imuna kuwa utega naha venvi xeiga ti markat jelku. Šeiga ti markat kei hi. Sidi ja utega hi. Ja furaja markat kei markal loob bado. Kevur urek sammaja. Kofna ugur rona, maja, kofna umardahna. Ja kuddarim maja, ja kna kacsarim maja. Diri maja, kevur urek sammaja. Naha jalaj, uamaja ktumha. فانه عاصم قلب قفط قريه مرقاطقه قلب بيسا دباغو اليه وقفت بابن ولدين مصليتهم ايغو بي يحافظون عليا على صلاه سردي بركره وحله دائمونه وتكدان ايض يسغودهم تمتغن تنروكدونت حافظون شروط يوم دي يوم إلالهنية قوقات دي كل صلاة دواء إلالهنية شروط دي, دي. أركان دي, دي خشوع دي إلوهن عير أولائكم مر كفير تلمامه هستدك علی لمادنهن عيسى لمادنهن الله الدیارس أولائك ددك تلمامه هاسل چند في چندات بيرك ده لحي خسوكنا دي مكرمون وكل کرمي دون لا با خبار ان كدي مركز وها المكرمون خبر لاقديقو في جنات الملغو تخليه مكرمون اولئك ضقت المعمها اصله مكر ومورا والكرامين في جنات بيري الله ودياري قال تعالى الى يو يري فما للذين ضق معو سغنا كفروا غاروبي muudina hal ay ku soo degdegay qibla ka xaggaaga u soo degdegay aaniga miri midka xaggaaga aggeeda ka soo degdegay wanaanii simaal bidhi xaggaaga aggeeda ka soo degdegay isina koq koo hal ayi ma soo degdegay ay yatmahu mawu qudama kullu mirin mid kasta qofkaaso minum ayaga kamida ay u dhalay illa galu chamata ma قال هيك جوبي ان ان اكو خلق ما هم وار ابورنو الى الهيري مما كيان كابور ما يعلمونه اي اوغيه فلا اقسم ودارنه الى الهيري برب على أن نبدل إنا البدل قادةً وخيراً ذاتك خير بدن منهم جالباً وما نحن أننا نبنيهم بمصموقين كوالاك غالب مبكراً فديرهم إذن تقنابك سلطانه جالباً يقود دهار دماشين في بعض دلهم ويلعبوها إذن في الدوية هم الدوية حتى يلعبو إلهاء كلا كل مايان يومهم مالكوهده الذي مالك يوحدون الله يبوها يوه Ja ma maalin integreerida, et kõik maja on nagu tšuna ja kasu on nagu ajan, mille on egiptuse tabu. Sirahan haale egiptuse tabu on nagu ajan. Ja kui tegi tege on egiptuse tabu, siis te ei saa فَرَحَقُّهُمْ وَحَدْرُولَيْدِ دِلَتُ دُلِّي ذَالِكَ كَأْسُ الْيَوْمِ وَمَالِكِ الَّذِي مَالِكِ ذَالِكَ كَأْسُ وَمَالِكِ الَّذِي مَالِكِ كَانُوا أَيَاهُ يَعْبُدُونَ إِلَهَ وَإِنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلُ كَرَيَا قَالَتْ وَقْتِ aya mar xigga mar ku nabigu quraanka aqina qaar aan marku xaranta ku dib kareen ay fasayaa ay degaysanay wa ku jeescheese ah ichascheese wa ma haqinaay faad u degaysanaya ko waxa inta soo yar koo xaqay farisee ama fiiruqa allah fiin wajigiisu mu khadiga dal fiin wa ku jeescheese fasayaa Kes eh me saada te, ais te, a alde nema sunsneest? Kes me on kuhlubis 돌itad ja vaik arvat, asael ja siis teELLtsat ja k decent Ό, Sie seen uitten alaband isla, اكثركم مفصلين تصاصي مارين لكن انه كثير السغصاص ما مارين يقول يا مهتينا اين نافرينا كي مارك حق عليك حرره بك ديكي وشك ماكته صبرت كاغا يا وامر او وهاي لما تولي اياته ايات سوره المدثير. فما لهم عن تذكيره تمخر دينها كانهم خمر مستنفر تصفاصيله لكن المفاصلين تقولك كريو بديه فما للذين يكون معاوسنا كفروك قالوا به موضعين على أي سؤالك دقيان قبالك حقا عني اليمين اتنك المدك تأيكي سؤالك دقيان وعني الشمير اتنك بديحنا نأيكي سؤالك دقيان إذين قطوح على أيهن أي سؤالك دقيان أيتمعوا مووحوا دمعا وإسلام ayagu ay toosay marka ma waxa Mina ei ole saanud aru, et ma ei ole saanud aru, et ma ei ole saanud aru, et ma ei ole et et ma ووحي أنكأبوه ليوحي أبوه لا لي ما معنى لو رجل معنى حافظ كابراء رجل معنى إمام البغوي حافظوه يروح معنوه إياه إلهي هو ينروحه كل صدعه صبح الضعر وعلى رد لي الشماء باللوغي إلهي يقول ليه وحي أبوه في يوم منئة أو ضعيحة إن علي قف قاص او دا كدغي بيي دعيف من تيسو رويينه ما ديكم اه marka wuxuu alle u deeri shabeeye bacsigay soo xidinta saasu alle u deeri shaniye sidaas u mar wuxuu yiri imam al-bagawi maana la baad u sheeg oo wuxuu yiri nabbaha naasa ala annahum furqu ممن هل اصل ان لقى ابو ريد نبهم ناسه على انهم خرجوا من اصل واحد وان ما يتفاضلون ويستوجبون الجنه بالايمان والعمل مرق قفل باه وجمع اسره ورها ما حدكم waxa lagu kala sarama aroo dadna ku muutaano kor Ilaahay ugu qaado dadna ku dulogaana dabaca وَأَجَنَّكُمُّتُّهُ وَبِالْإِيمَانِ وَطَعَ ها هذا الذي يجب أن يكون هناك لأنه يمكن أن يكون هناك كَاللَّهِ كَيْتُّهُمْ إِلَهِي هذا ما عاصل اسم يقول إِنَّا أَنَّهُ خَلَقْنَاهُمْ وَأَبُرْنَي دَدْكَ مِمَّا كِيَانْكَ أَبُرْنَي يَعْلَمُونَ إِيَوْقِهِمْ فَلَا أُقْسِمُ meera haqo raxmo qosoo tahdo iyee meelaha ay u dhacdo aan ku daaran qoraxu maaloob America soo baxdo meelaha waa u dhacdo ee hal ماركاس و تو و هلك سوفريديا اد وحكته ذلك طمر او وذا يقطر على كوتسيدا هي وين الله اس كوود بدن كو دارما و ليهين فلاقسم وحن كو دارنا برب المشارق والمغارب قرك سو بخيال يقرحو بخيالك رب قد ما ملهم كو دارنا خيرن ضك خير بلام منهم غاربان ان انتقوا ام بات بما هلكن ضك خير بلام نحن ان نقول منهم بمصبوقينك والله قفكك والله قال مقد مخنا او وحا ان انغو دوم ما لقى فكك حدان دوامه sasa ugu wadaa u leeyay arintaas aan dooneyn cid ka fakka kartaa niki oo aqoon ka xirin ku fuliyo cidna kama fakka kartaa maannihin kuw laga qaalid على خيرا منهم أن upgrade料 من خير الجديد أرد الله heard it that we can be done every step for us to keep ourselves haceت Emo لكن حافظت disfrut يا أم aqueles الأمر يقولح whether حافظت لأ były سвиحgal لأ Nature الله صحبت إنه هو أصلا يقولك وإعطاء الله أنني خicano أن ن يعطي but we 거기 hadda siye jirki ay u aguray dadku jid يرسوا الى النو واود نو صاصو كلي حاف الذي ماريك يعدنا لو يبوها يوم مارين انت اكاركو كل الميان يقردون ايكاس وبحيا من الاجداس قبورة سراعن خالقه و ادق الى اجابة داعي مالك او ياريه اجيبتيس مالك اسرافيل او ياريه اي اي حب و ادق دق الى مهدعين الى داعي صراخ حالئك وودغدغ الى اجابه الداعي كانهم حالئ لميديره الصباح صراخ حالئ يهن الصباحيه كوودغدغ الى اجابه الداعي كانهم حالئ لميديره الصباحيا يوف الدور الى ودغدغيان اعلان نصب لكن انسانيا شيء ila nus min wa qiraa akle wa sanam ayadoo qal sanam uu mufeedow marka qabuuraha markay ka soo baxaan goobta hisaabta ay u soo socdaan sida ay u soo urdiiyeen waxa mudda sanam ka markay caabudayeen ay ugu urdi jireen haddii ugu meesha ay u socdaan waa naarta meesha Khaashiatan khaaleid dulleisem teheise oteg-degi abisarhum arigyel kud. Ega miduulba ishohoska kambiga oid dulleisem oid dureme yaman ta musibahine ildaaday haddana ma daahe karo ma na kilaafi karo alle Khaashiatan khaaleid kud. Eise oteg-degi Tarrhaquhum vahed مدو البواد <سؤال> دولي سيحة إشء وحسكا كبقا ودريما يا جهنما حبسك الله يقترتيس ذلك مالكاس قبوره اكسه بحيام اليوم هو الذي مالكي كانوا أيهادين يعدون إلا هو يبوه الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم و على نبينا محمد